غير المغطوب عليهم ولا الضالين وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا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 فلا تمينوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم او الوالدين والاقربين إِيَّاكُنْ غنيّاً أَوْ فقيراً فَاللَّهُ أَوَّلَ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَاءَ تَعْدِلُ وَإِنْ تَلْوُ أَوْ تُعْرِضُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً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 ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم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 الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا قالوا الم لنكم معكم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 أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يأتيهم أجورهم. وَكَانَ اللَّهُ رَفُورًا الرَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَالكَ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 وأخذهم الربا وقد نووا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعددنا للكافرين منهم عذابا أليما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 والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده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 انته خير لكم انما الله اله واحد وسبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا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 وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ الرِّجَالِ وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّكُمْ تَضِلُّونَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ أَكْبَر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 إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم قو عزائمهم وثبت اقدامهم وسدد رميهم وآراءهم اللهم وحد صفوفهم اللهم اجعل لاخواننا المسلمين فرجا في كل ارض وتحت كل سماء اللهم فرج همهم اللهم فرج همهم اللهم فرج همهم اللهم أقر أعيننا بنصر المسلمين في كل مكان لا حول ولا قوة إلا بك عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك ولا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم بارك لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين من نار المحسنين هب مسيئنا لمحسننا وامقصرنا لعامنا وهب الكل لجودك وكرمك اللهم ابل الكل لجودك وكرمك واحسانك يا اكرم الاكرمين اللهم انا نلجا بعزتك ونلجا بعظمتك ان تغفر لنا وترحمنا اللهم تقبل منا يا رب اللهم تقبل منا يا رب اللهم تقبل منا واصلحنا واصلح بيننا اللهم أصلح الإسلام ألصوا اللهم أصلح أخوانا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين فرج همومهم وقضي ديونهم وعاف مريضهم وارحم ميتهم يا رب العالمين اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور اللهم اجعلنا من المهتدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إمامه اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين